ذلكم من انباء غي بنوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين والى عاد اخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره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 لاإتَلو فَقد أ بغتك أُرسلتُ بهه إليك وَويستَخلفُ رَببي قومًا غييرَك وَويستَخللف رَبّ قومًا غيَك ولا تظرونهُ شيء إن ربّ على كّ شيء حفيل.